يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية فيك بيت الله تهفو نحوه النفس الزكية فيك روضات حسان وبساتين بهية فيك أشجار وزهر ورياحين شذية وطلو شاذيات بأغانيها الشجية فيك زرع فيك ماء ورمال ذهبيا وكنوز في الصحراء عامرات وغنية يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية يا بلادي أنت عندي من ربي هدية فيك بيت الله تحفون نحوه النفس الزكية فيك وحسان وبساتين بهيه فيك اشجار وزهر ورياحين شذيه وطلوع شاديات بأغانيها الشجيه فيك زرع فيك ماء ورمال ذهبيه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 فيك بيت الله تهفو نحوه النفس الزكية فيك روضاة حسان وبساتين بهية فيك أشجار وزهر ورياحين شذية ورطل شاذيات اغانيها الشجية فيك زرع فيك ماء ورمال ذهبيا وكنوز في الصحراء عامره وغنية يا بلادي أنت عندي من ربي هدية يا بلادي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 فيك أشجار وزهر ورياحين شذية باطل شاذيات بأغانيها الشجية فيك زرع فيك ماء ورمال ذهبيا وكنوز في الصحراء امرأة وغنية يا بلادي أنت عندي ملة ربي هديا